براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهد وَأَهْلًا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَمْنُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ, الله مُخْزِلُ الْكَافِرِينَ وَإِذَا نُودِيَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم لكم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 ان الله يحب المتقين واذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة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 إلا الذين علاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وأن يظهروا عليكم لا يعقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم يعلمون وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم واطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا عينهم وهم, وهم باخراج بإخراج وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 اجعلت سقايه الحج وعماره المسجد الحرام كمن, كمن امننا بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وساجدوا فيه سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عظم درجة عظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ من هو لغلام وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدي خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء اين استحبوا الكفر على الايمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُو الظَّالِبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ أَنَّى الْبَنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ وأموال نقطة وافتموها وتجع تخشون تخشونك ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم وَيَوْمَ حُمَيْنٍ إِذْ أَعْزَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضاقت, وضاقت عليكم عَلَيْكُمُ بما بِمَا رَحُبَتْتُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِيرِينَ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 ثم يتوب اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَّ الله عليم حكيم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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئون الله بأفواههم ولا الله الا ان يتمنونه ولو الله إلا له ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو, ولو كره المشركون يا ايها الذين آمنوا كثيرا ان كثيرا من الاحبال والرهبان لا ياكلون من والرهبان لا اموال الناس بالباطل ويصدون وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرَّةَ وَلَا وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشرهم بعذاب اليم يوم يحنى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتكوا بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا فادوقوا ما كنتم تكمزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم, يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء ذيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ مُو زُيِّنَ لَهُمُ السُّوءُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفوا في سبيل الله ما قاتلتم الثاء قلتم الى الامر ارويتم بالحياه الدنيا من الاخره فمن متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل لا تنفعوا يعذبكما عَذَابًا أليما ويستبد الْقَوْمَ الغيركم ولا ويستبد القوم الغيركم ولا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تالي اثنين إذ هما في الغارئ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 وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَاءَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وزاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأرضعوا خلالكم, ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او, أو بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أَوْ كرها لن يتقبل منكم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 ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالون ولا ينسقون إلا وهم كارهون فلا تنجيك أموالهم ولا أولادهم فلا ترجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 ولو أَنَّهُمْ رضوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ والعاملين عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والغالبين والغاربين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويعمل للمؤمنين ورحمة, ورحمة للذين آمنوا منكم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استنزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما أنخو ونلعب قل أب الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم اي ينفع عن طائفه منكم تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ من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 ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون رسولة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أولئك>, أولئك سيرحمهم الله, <إن> الله <عزيز> الحكيم وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ, خالدين فِيهَا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 يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كَلِمَةَ الكفر وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهم وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نَقَمُوا إِلَّا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا فان يتوبوا خَيْرًا يك و اي اتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي وَلَا ولا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصانعين فَلَمَّا أَتَغُرُّ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا بَخِلُوا بِهِ وتولوا وَهُمْ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 أَلَمْ يعلم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْرَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَادِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْتَصِرُوا فِي الْحَرْبِ قلنا ما وجهن ما حَرًّا حرا لو كانوا يفقهون فاليضحكون قليلا واليبكون كثيرا جزاء بما كانوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ان كن بالقعود اول مره فقعد مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم لا تأبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وَإِذًا أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَمَنِ أن بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُنَطِّلَ مِنْهُمْ وَقَالُوا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ربوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا من جاهدوا باموالهم وانفسهم وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقاد الذين فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون لا ينفقون حرج إذا, إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله هو غفور رحيم وَلَا على الذين إِذَا ما أَتَوْكَ لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً الا يجدوا ما ينفقوه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيانك رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 فينبئكم بِمَا كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قال بتم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومعواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لترضوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ألا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق من روها يتربص بكم الدواء عليهم دائره السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عَنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأولون صار والذين اتبعون والذين اتبعوهم, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بهذا وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هَوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلْ فَسَيَرَ اللَّهُ أَمَلَكٌ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والسهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصاداً لمن حياب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأس سنة التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَالْرُوَانِ الْخَيْرُ أَمَّنْ أم أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ بِهِ فِي نَارِ جهنم والله لنا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون وَأَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِضُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِالنَّبِيِّ والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كان لي قربان من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأرواه حليم وما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء علي إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير لقد تاب الله على النبي والمهاشرين والأنصرين النصار الذين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد تزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه إنه بهم رؤوف رحيم على الثلاثة الذين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 وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب, ثم تاب إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ولا يرضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا ولا مخمصة في سبيل الله ولا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح <سؤال> <سؤال> <سؤال> ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كافرين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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوه قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ فمنهم مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادته هذه إِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إِيمَانًا وَهُمْ يستبشرون.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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَوَرَ بَعْضُهُمْ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله قلوبهم قوم لا يفقهون، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم؟ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم